بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وإن شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم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 يوم يذعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدار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 ففتحنا أبواب السماء بماء منامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كَذَّبَتْ كذبت عاذ فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا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 فَقَالُوا ابْشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيَّ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا إن الكذاب الأشر إن مرسل ناقة فتنة لهم فرتقبهم واصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى عقر فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر ولقد راودوا عنهم ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد شبح بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر ولقد جاء ألف رعاون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفركم خير من أولئكم أَمْلَكُ بَرَاءَةٌ فِي الزُبُر أَم يَكُولُونَ نَحْنُ جَمْعٌ مُتَشَر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ آتٍ وَأَمَر إن المجرمين في ضلال وسور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر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 وكبير مستطر إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر